كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرجل شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربك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 قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وسكه وزكا وزكاه وكانه تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فأخذت إليها روحنا فأرسلنا إِلَيْهَا روحنا فتمثل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام قالت يكون غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجا أهل المخاض فأجا أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسييا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فأجاب أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع نخلة تساقط, تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فيما ترين من البشر احدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوبا فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ وما كانت أمك بغيا فأشارت لي فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب ثاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عشقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت والسلام علي يوم ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قولا حقا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما a <laughs>